بسم الله الرحمن الرحيم يا حواسم العروبة هذه الأغنية من كلمات الشار الفلسطيني ابن يافا وأداء مجموعة من الفنانين الفلسطينيين وفيها من فلسطين للعراق نغني ولأمهات أبطالنا في العراق نغني ولأطفال أبطالنا في العراق نغني ولحواس من الأماجد في العراق نغني ولعارين الأسود ولعارين الأسود حاضنة الرجال وصناعة الأبطال لفلوجة البطلة نغني ولعرنين أمة العرب والإسلام الأشم ورمز شموخها وشرفها. للقائد الملهم المنصور بالله صدام حسين المجيد نغني ويا حواسم العروبة يا محل النصر ابعون الله يا على خط النار تسلم ايدك يا حبيبنا على خط النار تسلم ايدك يا, يا العمر بين نهار تسلم Kiitos kun